وكل ضلالة في النار أيها الإخوة استكمالا لما بدأناه في الجمعة الماضية من فقه الرد على أهل العلم فأقول فوق ما ذكرناه من أنه لم يقم دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه رضي الله عنه في وجوب إبلاغ المردود عليه قبل الرد هذا لم يقم عليه دليل وهذا ليس بواجب ولا بلازم كما ذكرت بل الأدلة على خلاف هذا والعمدة في هذا الباب هو أمر النصح الذي أوجبه الله عز وجل على كل مسلم فإن إبلاغ العالم بما وقع فيه من وهم من النصح له إذا خرجته على هذا الباب لكن أين النصح لله عز وجل؟ وإن النصح لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذا الباب له سر لماذا يتكلم الناس بهذا الكلام ويجعلونه أصلا إذننا نكشف عن هذا السر لنبين للناس دينهم السر في هذا أيها الإخوة أن الناس يظنون أن إظهار خطأ العالم للناس من التنقص له وهذا من الطعن فيه وهذا يوجب حذر الناس منه لهذا ينفرون من هذا جدا ويتمنون أن يكون الرد سرا لا لأن الأدلة تدل على هذا لكنهم يظنون بذلك أنهم يحافظون على العالم ويحفظون عليه قدره ولا يسلم من الرد عرضه هذا هو سر المسألة لا دليل ولا أكثر يظنون أن إظهار خطأ العالم للناس من التنقص لكم فتركوا الأصول الثابتة في الكتاب والسنة والتي أجمع عليها أهل العلم في بيان الرب على المخالف وبيان شرع النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء بعض العلماء وسمى الكتب بالرد كما صنع ابن أبي شيبة رحمة الله عليه فسمى كتابه الرد على أبي حنيفة ولم يكن هذا لا نقصا ولا طعلا ولا تحذيرا لكنه كان صيانة للصنة ورعاية لحرمة الشريعة لكن لما وقع الغلو في الناس اتجهوا هذا المسلك والمعاملة مع أهل العلم لابد أن تخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا فرق كبير أيها الإخوة بين اتخاذ العلماء أربابا من دون الله وبين حسن معاملتهم وتوقيرهم فانظر أيها العبد أي الرجلين أنت فاعلم أيها المسترش إنما يستنكف للمرء ما يمكن له الانفكاق عنه أما الذي لا يمكن للمرء أن ينفك عنه بل هو منازم له لا حيلة في دفعه ولا سرغ في ربه فهذا لا يستنكف منه فوقوع الخطأ من العالم أمر لا يمكن دفعه ولا حيلة فيه فهذا واقع لا محالة حينئذ لماذا يستنكف المرء من وقوع أمر لا حيلة للعالم في رده ليس له حيلة يقع قصرا عنه وقافرا فهو في ذلك معذور لماذا يكون بيان خطئه تنقصا وهل يسلم أحد من الخطأ هذا أمر ملازم له كلزوم لون جلده لجسمه حينئذ ينحل هذا الإشكال إن العلماء قطعا يخطئون مهما علت أقدارهم وسمت منازلهم فعدم إظهار أخطائهم ضرب في هذا الباب وسوء اعتقاد من صاحبه والدعاء العصمة لمن ليس بمعصوم الدعاء العصمة لمن ليس بمعصوم لكن لو تعامل الناس على أن هذا الأمر ملازم له لا ينفق عنه لكان الأمر شيئا آخر واعتبر بما ذكرناه أيها لكم فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عوتب بقرآن يتلف لماذا عوتب لأن وقوع هذا منه لا يستنكر ولا يتنقص به من شخصه ولا يطعن به في قدره لذلك ذكر لعموم الناس وكان الله عز وجل قادرا على أن يوحي لنبيه سرا بما كان من أمر تحريمه للطعام والشراب ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأمة جميعا من حرم على نفسه كذا وكذا فعليه كفارة يمين فيكون قد بلغ الشرع وحفظ عليه سره لكن لماذا أذيع هذا لعموم الناس لأن هذا ملازم له بصفته بشر فليس في هذا نقص ولا طعم ولا قلة مقدار بل هذا فيه إظهار الطبيعة البشرية على أصلها كما أن وقوع المعاصي من بني آدماء أمر ملازم لذلك ذكرت ذنوب الأنبياء في أعظم كتب الله عز وجل لأن هذا ليس من النقص إنما يستمكث المرء من أمر يمكن له دفع أما هذا ملازم له برزوم أقص الخلقة ولهذا أرد الله عز وجل على النصارى وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لماذا لا يستنكفون لأن وقوع العبودية منه سرق وليس نقصا إن تعفير وجه النبي في الأرض سمو قدره لهذا لا يستنكف عنه المسيح لأنه ملاجم لخلقته على هذه الصفة خلق فخلق الله عز وجل أهل العلم على صفة بني آدم وهي لجوم الأخطاء لهم وذلك أن وقوع الخطأ من العالم لأمور وعظم الوقوع أيضا لأمور أولا تحصيل العلم ثانيا استدامته ثالثا فهمه تحصيل العلم واستدامته وفهمه وهذه الأمور لا يسلم من الوهم منها أحد فأما تحصيل العلم فإن الأمة مجمعة على أن أحدا ليس له الإحافة بالسنة أبدا ليس هناك رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام يحيط علما بالسنة فيذا لم يكن هناك أحد يحيط بالسنة علما فلا شك له سيخالق في العلم الذي لم يخط به علما ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يقع من أقوال السبب مخالفا لبعض الأحاديث أكثر الغالب وقوعا من السبب أنه لم يقف على النص واعتبر هذا بأعلم الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان أبو بكر يسافر مع النبي ويلازمه في الحضر وكان يسمر عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثير ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ومع هذه الملازمة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أمر مانع الزكاة اختلف العمران أبو بكر وعمر في قتالهم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فهذا معناه أن منع الزكاة يقاتل وهذا الحديث رواه ابن عمر وأبو هريرة ولم يعلمه لا عمر ولا أبو بكر حتى جرى بينهما مناظرة والحديث عند ابنه وعند أبي هريرة لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم ولهذا لا ينتفك إلى الآراء ولو قوي مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفي ذا على فلان انتهى كلام الحافظ لا يقال كيف خفي النص على فلان لأن أحدا لا يحيط بالعلم ولهذا راضم عبدالبر في كتاب التمهيد بسنده من حديثه إسماعيل بن محمد بن سعب عن عامل بن سعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره كأن ينظر إلى صفحة خده صلى الله عليه وسلم وفي المجلس ابن شهاب الزهري وهو من هو فقال الزهري ما سمعنا بهذا من حديث وصول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسماعيل بن محمد أكل العلم سمعت أكل حديث رسول الله قد سمعته قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع هذا يقوله الزهري أكل حديث رسول الله قد سمعته قال لا النصف الحديث قال لا فهل يمكن الإحاطة بنصف الحديث لبعض المتاخرين وها هو الزهري جلالة وعلم ينفي نفسه الإحاطة بنصف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا قال اللؤلوي في نظمه وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العسرة ولو حصلته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعصر ليس كل العلم ولا نصف العلم ولا ربع العلم يحيط به كثير من الأمة فلا شك أنهم يقعون في المخالفة بقدر ما يخالفونه من العلم جهلا وهذا أمر لازم ولم يدعي الإحاطة بالعلم أحد فكيف يستنفث المرء من وقوع الخطأ في علم لم يحط به وأما استدامة العلم وهو دوام الذكر له هذا أمر ليس ملازما لأحد فما من إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما قلة تحصيل أو ضعف ذكر وهذا موجود ألا ترى أن أبينا عليه الصلاة والسلام دخل مرة كما عند مسلم في صحيحه فسمع رجلا يصلي يقرى آية من كتاب الله عز وجل فقال المري عليه الصلاة والسلام يرحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أمسيتها نسي ما نزل عليه من الوح فما بالك بغيره وفي الصحيحين وغيرهما أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وفي سنة ياري جاود أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد ذنت فاستشار فيها أناسا ثم أمر بها أن ترجى وعمر إنما يستشير شروخ المهاجرين والأنصار فهؤلاء أهل مجلس عمر فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شان هذه قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال علي ارجعوا فرجعوا ثم دخل على عمر فقال أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ فقال عمر بلى أي قد علمت فقال علي فما بال هذه قال لا شيء قال تخلي سبيلها فخلى سبيله فقول عمر بلى أي قد علمت فلماذا أمر بها أن ترجى لأنه نتي لأنه نتي وكاد أن يسفك دم مرارك نسيانا فإن أبيت أنه لم ينفى فهو لم يعلم فلا ينفق عن غياب السنة أو نسيان السنة فلماذا يستالف له ولمثله من لا يمكن نفعه بل إنه من العجيب وليس لعجيب عند أهله أن المرأة قد يحضر الأمر فينساه ثم يذكر فلا يذكر كما في الصحيحين وغيرهما أن ودلا جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إني أجنبت فلما أجد ماء فقال عمر لا تصلي وفي المجلس عمار بن ياسف فقال يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت في التراب ثم صليت ثم قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك الحديث فلم يذكر عمر مع تذكير عمار له مع أن القصة وقعت مع عمر يعني عمر هو الذي أجلب وهو الذي لم يصلي وهو الذي استمع كلام النبي مباسرة في قصة وقعت له فلم ينكر ابتداء ولم يتذكر انتهاء فهل هذا بعجيب أن يخالف أحد النصوص النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن لأحد أن ينفك عن هذه الأموم أن يفوته شيء من العلم أو ينساه أو يخصئ في فهله وهذا أيضا أمر ملازم لابن آدم فلم يعطي الله أحدا كل الفهل ولو أعطاه لرجل لم يعطيه لغيره إلا أن يجاهر مغفل فيقول كل أهل العلم فهموا كل الفهم وحينئذ لماذا يقع التنازق والبدع والضلالة والجرش والتعديل لماذا هذا كذاب كذبه كالشمس يراها كل واحد واعتبر بقصة داود وسليمان عليهم السلام كيف أن الله عز وجل قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان يعني ولم يصب الفهم داود وهو نبيه فإن الله نبيا من أنبياء الفهمة في واقع أتيعطيه العلم وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جمار نخش جمار نخش ثم قال وقد أخذ منها أخبروني عن شجرة مثل المؤمن لا يسقط ورقها وفي يده جمار قال ابن عمر فخاض الناس في شجر البواب تخيل كأن يمسك رجل بنوعا من الواع الثواكه كالبطيخ مثلا ويقول لبئوني عن فاكهة ظهرها أخضر وبطنها أحمر فيقول الناس الموز مثلا يأكل الجمار دمالة على الفاكه ينبه إلى ما يقول ومع ذلك خاض الناس في شجر البواد وفي القوم عمر وأبو بكر فلم يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه ابن عمر في بعض الروايات في الصحيح أنه قال لما وقيت الجمار علمت أنه النخص لكنه نظر فوجد نفسه أصغر القوم فهذا أن يتكلم فتخيل مثل هذه الآية ثم يدعى تمام الفهم لكل عالم في جميع مراحل العمر هو ابن الثلاثين أفهم الناس وابن أربعين أفهم الناس وابن خمسين وابن سستين وابن سبعين منذ أن يصير مشهورا عند الناس فهمه كفهم النبي هكذا يعتقد الناس ولو أعطوا الناس قدرهم بلا غلوم لما كان ما كان ولعلم أن أهل العلم لا ينفكون عن هذا إما قلة تحصيل وإما نسيال المحصل وإما فهمه على غير الوجه المراد هذه مجامع أدلة المخالفة حينئذ صار وقوع الخطأ من أهل العلم كما ذكرت كلون الجل فبدا يالف المرء من لون جلده فعلينا أن نظهر هذا للناس ونظهر أنه لا يعيب العالم أن يخصى في مسألة بل مسائل كفى المرأة نبلاً أن تعذب معايبه لكن العلماء لا يوقنون لأنهم معصومون ولكن لأنهم يعلمون من السنة أكثر مما يعلمه أهل الجاهل أما يتصور الرجل أن المرأة إذا هذا عين لهذا يقول لا تذكر على المنابل لأنه لو كان يورى هذا ليس بعيبا لم يقل هذا لأنهم يرضون بالمذايح وبغيرها لكن لأنهم يرون وقوع الخطي عيبا إذا لا تذكر العيب على المنابس ولا بين الناس لكن لو رأوا هذا أمرا طبعيا ملازما لهم لم ينفوا من ذكري على المنابس بل ولا في الكتب ولا في المجالس الخاصة والعامة نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولهذا كان أهل العلم يرد بعضهم على بعض في كتب سيارة لا في خطبة ينساها الناس مع إمكان الوصول الى اخر يوم الناس هذا واعتبر بما جرى بين الكبار فيما يتعلق بحجاب المرض رد الالباني على مشايخ الحجاز بالاس في كتب ورد عليه باسمه في كتب سيارة فهل احد ان الالباني يطعن في مشايخ الحجاز وهل قال رجل انهم يطعنون فيه وردوا عليه ورد عليهم في الحجاب وفي وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع في كتب سيارة يردون بالاسماء أكان هذا جرحا ألم يقل الشيخ ابن باذ رحمة الله عليه في فتوى الألباني بمنع وضع اليدين على الصدر ولست أشك أن قول أخينا العلامة خطأ بين هدف كتاب لماذا لم يتصل عليه بالهاتف وهو زميل له في العلم وزميل له في التدريس في الجامعة الإسلامية معين كان هذا وسهونة الوصول لكن يعلمون العلم ونحن نجهله فتكلمنا بمقدار جهلنا وتصرفوا بمقدار علمهم ولهذا أيها الإخوة مع إيجاب أهل العلم الرب على المخالف لن يجعل هذا لا طعنا ولا جرحا واعتبر هذا بما ذكره العلامة ابن واجع في كتابه الماتع الفرق بين النصيحة والتعيير فقال فهذه كلمات مختصرة في الفرق بين النصيحة والتعيير فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره لكن إذا كنت ألا إذا أخطأت أكره أن يذكر الخطأ للناس فهل يعتبر أهل العلم كراهتي أم يعتبرون النصوص الشرعية قال اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذنب والعيب والنقص فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيمة وردوا على من سوى بينهم ولا فرق بين الطعن في رواة غفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطي من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به لماذا يندر التبيين ليحذر الناس من الاقتداء به فهل لو ذكر الله سرا للعالم يكون قد حذر الناس هل هذا تحذير الناس ليحذر الناس من الاقتداء به هل سحذر الناس ان يتصل به على الهاتف هذا هو كلام العلم كلام السلف فذعني من بنيات الطريق وقد اجمع العلماء على جواز ذلك هذا اجمع العلماء على دواز تبيين خطأ المخصئ ليحذر الناس الناس من الاقتباء به هذا يجمع منقون فهل يوض عليه بكلام العامة الدهناء اهل الغلم والتعصد الذين لا هم لهم الا اقدار الناس حتى قد يصل المر ببعضهم الى الكفر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أغبابا لا يريد أن يسمع لا شر ولا جهر أخطأ فلان في حديث أو في آية أو في مسألة يقول ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقر واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات وغير في أقوال من تضاعف أقواله من أئمة السرق والخلق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم طيب من الذي ينكر العوام أهل التعصب والتقليد أن أهل العلم يقول ابن رجب لم ينكر ذلك أحد ولا ادعى فيه طعما على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقص إذن من النبي يدعي أن هذا طعب من النبي يدعي أن هؤلاء مداخله أهل الجهل أما أهل العلم ندب تبيين خطأ المخطأ عدوه مندوبا ونقلوا نجماعة فيه وعدوا التحذير من اقوال بعض السلف عدوه دينا ولم يعدوه طعنا ولا دما ولا نقصا حتى ايها الاخوة ان ملاحات المناظرات تفقد المرأة بعض الفهر ايه الله تفقد المرأة بعض الفهم. ولو هدى نفس المرء لرى العلم واضحاً جليلاً فقد بدى لي من كثرة ملاحات الناس وربهم اهل العلم في تحريم الخروج على امة الجوة لمخالفة بعض المعاصرين. الذين نسبة ما عندهم من العلم بالنسبة لأسلافنا كنسبة النملة إذا وقفت بجوار أكبر جبل في الدنيا يقولون الحسين الحسين فلأسأل سؤالا هل الحسين خرجت؟ هل الحسين خرجت؟ الحسين لم يخرج إن مصطلح الخروج أن يقر المرء ببيعة الولي ثم بعد حين يعارضه قتالا أو غيره وأما الحسين فلم يبايع يزيدا أصلا الحسين لم يقر ببيعة لا هو ولا ابن الزباية وكان يرى أنه الخليفة بعد معاوية رضي الله عنه لكن كثرة الملاحات تمس المرء وصول الفهر حتى صار الحسين في أنثمة بعض الناس تكه لماذا؟ لأقوال بعض الناس سمز كيف صار راقعنا أيها الإخوة نرد قول أسلافنا جملة فقط لأقوال بعض الناس ثم إمعانا في قبول الرأي المخالف نمنع أبواب الله لأنها نقص وعيد وطعب حتى صار التنابض بالألقاف المداخلة المداخلة فالحمد لله الذي وكّفهم سنة أهل البدع يقولون الوهابية الوهابية الحمد لله الذي ود هذا الكيت إلى نحر قائله أيها الأخوة هذا كلام العلماء الفحول الكبار يقول اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة يعني لا ينكر أطف الرب بل هو مندوب فيه لكن إن جاء رجل يفحش في العبارة ويسيء الأدب في الرجل كيف يتصرف مع هذا الرجل المفحش في العبارة سيء الأدب طبعا في واقعنا لو تصورنا أن هذا وقع فهذا يحذر منه ويزن ويطعن فيه وهو مدخلي جراح طعال لأنهم يقولون هذا ولم يخفي الناس في العبارة, الناس في العبارة. أما ابن رجب فيقول إذا وقع هذا من مصنف في الرجب في العبارة وأتاء الأدب يقول فينكر عليه تحاشته ويتاءته دون أصل رده يعني نقبل الرب وننكر فحش العبارات لم يقل ننكر الكلام كله ولا نحذر منهم وما ذال أهل العلم ينكرون على ابن حذ فحش عباراته ويأخذون العلم منهم هذا صنيع أهل العلم لا صنيع أهل الجهل يقول وسبب ذلك ما هو السبب أننا نقبل منه الرف في تخصية الناس مع فحش العبارة ما هو السبب يقول سبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إظهار الحق لا في مكالمة هاتفية إظهاره ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا وكلهم مؤترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوب شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ابدعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين فلهذا كان علمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم هذا كلام أهل العلم يوصون الأتباع بقبول الحق ولو ظهر من كلام غير شيخهم لا يوصون بربه والتحذير من مقالة فلان وصرا بالقبول وكانوا يصرحون بما لا تقبلون عسر معشاره يقولون اذا وجدت قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحال لم يقل فظلوا بي خيرا او تصوروا وظنوا انني اعلم الحديث يقينا وانني لم أخالف الحديث الا لحديث عندي اعلمه وتجهله ما قالوا هذا اذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربه بقولي عرض الحارف لكننا نقول وقلنا لما وجدنا أقوال الشيوخ مخالفة لقول النبي بالسمع والطاعة قالوا الشيوخ لا يعلمون الحديث أكيد يعلمون هل هذا قوله أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك قال اضربوا بقول عرض الحياة لأن أعذار العلماء الكثيرة والحق واحد لا بد أن يسلم الحق لكننا في زمان ملآن بالغربة فاصبروا على هذا الحق ودعكم لما تسمعون إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يريدان العلم سروا لأنه نذر ليدين لكل الناس وأما أخطاء المخالفين فهي لا يتنفك عنه لهذا لا يأنفون منها ولا مالة نحن فالصغير قد يرد على الكبير نصحا لله ورسوله وبيان للحق وما زال الصغير صغيرا والكبير كبير المواتف لا تتغير بعلم بعض الجزئيات لما علم ابن ما خفي على أبي بكر وعمر من الأحاديث ما زال هو ابن عمر وما زال هذا لأبو بكر وعمر فكل الذي عندنا سوء فهم وتصور عند وقوع العلماء في الخطي عيد وشيل وطع فأنفنا لهم منه فأغلقنا هذا الباء بدعوة وقيرهم ومعرفة قبرهم والذب عنهم وليس كل من دعا أمرا كان محقا فيه وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقرر بذاك أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم أما بعد اعلم أيها الإخوة أن هناك من الأسباب ما يوقع المخالفة للصنة وهذا أيضاً لا ينفك منه أحد في الغالب وهو أن يغلب على العالم أحيانا نوع من أنواع الهوى فلا يقول بمقطب النصوص ودعك من الذين لا يقبلون هذا فما أكثر ما لا يقبل الناس من الحق وقد ذكرت في هذا المسجد أن الشيخ العلامة ابن أثيمين قال فيه كتب ثلاثة من مصنفاته أحيانا نرى علماء أجلاء يلون أعلاق النصوص فهل كان يقصد بعلماء أجلاء أهل البدع لماذا؟ لأن هذا فالعالم رجل من الناس مهما علاقه لكنه بشر فيه علاقة الشيطان ألا ترى أن نبينا عليه الصلاة والسلام شق الملائكة صدره فاستخرجوا منه علاقة الشيطان ما معنى هذا أكل إنسان شق صدره واستخرجت منه علاقته نزلت موجودا أيها الهوى في صدور الناس فمستقل ومستكثر وأنت ترى وتقر أن وقوع المعصية من العالم لا يخلو منها المعصية ما نعلم معصية يعني أن يأتي ما يا حظم الله وهو يعلم لأنه إذا لم يكن يعلم فليست معصية في حقه لماذا؟ لأن كل داخل تحت قوله لو لم تذنبه لذهب الله بكم كل بني آدم خطاء إلا العلماء هل قلوا هكذا أهل السنة يقرون في كتبهم من عقى أيدي أن الأنبياء يقع منهم الصهار ولا يقرون عليهم فما ذلك بغيرهم فإذا قبلت منه هذا كُتِبَ على ابن آدم حظه من الزنا أفر كذلك لا محالة هل يستثنى العلماء من هذا الحديد؟ هل يستثنى أحد؟ كُتِبَ على ابن آدم هل يستثنى أحد؟ فإذا أقرنت بوقوع هذا فما غالك تنكر وقوع الهواء وتراهم معصومين عند النظر في الأدلة الشرعية من أين جئت بهذه العصمة وها هو كلام أهل العلم لا كلام أهل الجهل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب منهاج السنة النبوية يقول ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة أمر ملازم اسمع أيها الأخوة اسمعوا وتدبروا الكلام هذا يقوله ابن تيمية أكان ابن تيمية يتهم العلماء بأن يوم يلوون النصوص كان يطعم يقول الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة في أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرون بالظنى ونوع من الهوى الخفي انظر إلى الكلام ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفته طائفة عظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه فيه وطائفة ذنه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه بل في بله وكونه من أهل الجنة بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان وكلا هذين الطرفين فاسد إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يكرد أن الرجل العظيم من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم قد يجتهد في مسألة معه ظن وهوى خطي لماذا؟ لأنه لا يسمى من الهوى كما قال الشيخ الإسلام بن القيم ونابد لابن آدم من شهوة وغفلة وغضب لا شيء يعمل أبليس أيها الأخوة إذا كان أخسر الخلق هكذا معصومين لمن يعمل إبليس بالجهلة فقط لسيما وأنت تعلم أن كلمة عالم لها مدلولات كثيرة فمن هو عالم عندك قد يكون مبدعا عند غيرك أليس للمرجعة علماء وللمعتزلة الشيوخ وللصوفية علماء أليس لكل طائفة عالم كبير هو الشعراوي عند العوام وطائفة من الناس كما هو عند الطلبة هل الشيخ ابن غيث عند وعض الطلبة من أهل العلم إذن لو قيل لا تود على أي عالم أخطى لا يرد حتى على اهل البدع لان الناس لا يتفقون على امامة رجل الا ترى ان بعض غلاف الحنفية كذبوا على النبي حديثا لا يكون ان من امتي رجل يقال له محمد بن ادريس على امتي من ابليس الم يقع هذا في الكتب فالشافعي عند هؤلاء الإمام أم مضل إذن أيها الإخوة الباب واضح لو اتي من باب النصوص الشرعية أما لو اتي من باب الهوى والعواصف فالأمر كما قال الملك عن نفسه ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض ليس بالهوى تسير الأمور أيها العقلاء وبقيت نكتة جليلة أخبرتها لأن غالبا لا يبقى في ذهن المرض إلا آخر الكلام وهي صيانة جناب التوحيد لماذا لابد ان يخطئ الناس وان يعلم خطوه حتى يظل الكتاب وحده المتبوع حتى يظل النبي وحده المطاع لان العلماء الكراب اذا كانوا لا يخطئون قط فتنازع الناس في مسألة لمن يردونها للشيوخ لانهم لا يخطئون فصيانة لجناب التوحيد لا بد أن يزل العالم أن يزل وأن يعلم زنته حتى يعلم الناس أن العصمة في الكتاب فقط لكن لو كان بعض العلماء لا يزلون ولا يخطئون حينئذ نوض المتنازع فيه إليه لأنهم لا يخطئون فيظل العالم كبير قد ثم يزل لماذا؟ حتى يقف الناس على وصول ثابتة ويكون رد الخلاف عند الله ووصوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى عالم الفضائيات حكمه للصحابي حكمه للتابعين الى ابن حنبل الامام فحكمه الى الله الى الله لأنه ينبغي ان يخسر العالم الكبير لماذا حتى يتبع الناس النصوص لهذا كان شيخ الاسلام ابن تيميح منبه الى هذا الاصل العظيم ابن تيميح المفتوى عليه من قبل من يبدع النسبة إلى السن لما عقدت له المناظار وقرر الفقهاء واعتقاله وحبسه أراد الوالي أن يطلق ابن تيمين فلم يستفع من فونة الفقهاء فأراد أن يحتال بحيلة فقال ابن إنك كتبت اعتقاد أحمد يعني أنت واجن حنبلي فالخطأ الذي تقوله على مذهبك وهؤلاء يخطئونك على مذاهبهم وكما يقول بعض الجهل وكلهم من رسول الله ملتمس ففاطل ابن تيمية وأبى والسجن بين يدانه أبى لذلك مقام الزود عن الشريعة لا يأتي الرجل في وهو يعرض الإسلام على العلمانيين يجهلون الشريعة ما هو إسلامكم اعرضوه فهيكي رجل سياسة ولكن الجزية هي كالضريبة كما نفع الضوائب اليوم بالجزية الجزء يأخذ من النصارى مقابل حماية النصارى وهو يعلم أن هذا القول كذب وأنه مخالف لكلام الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى إذا قاتلوا حتى فالجزية لوافع القتل لا حماية هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يدن وهم صاغرون الناس الأمن العلمانين لا يعرفون ما هو الإسلام لا يأفع أن يقوم المره مقامة سياسة لأنه يعرض الإسلام فينبغي أن يعرضه كما ينزل وقل الحق من ربكم فمن سألت اليوم ومن سألت اليقف قل الحق للعلمانيين قل الحق للنصارى ولا عليك لكن أن يميع المره الدين وليسر بما هو مخالف للكلام المنزل لماذا ليصل الى الحق اي حق لينزل على هذا الارضاء كما قال الله عز وجل والله ورسوله احق ان يرجوا ان كانوا مؤمنين هذا كلام عجيب لكن الإمامة تنزل من السماء ليس بكسب يد ابن فيمية أبا إلا حدث. وقال للملك بكلام قويب إن الاعتقاد لا يوخذ عن أحد إنما يوخذ عن الله ورسوله والاعتقاد موجود قبل أن يأخلق الله أبا حليثا ومالك والشافعية وأحمد هكذا قال ابن تيميه هكذا يكون لئمة الكبار ذودا عن الحق ونصحا للخلق من بغي أن يبين الناس حماية للتوحيد ليظن الكتاب وحده والسنة وحدها هما التيصل والحق بين المختلفين أما ألا يهم الناس ولا يظهر أخطأهم يكون المتنازع مردودا إلى الله ورسوله وإلى كلام الناس ولهذا لما وقعت فتنة مصر لا ثورتها فتنة مصر رد الناس كلام الله وكلام رسوله الى كلام الشيوخ فوقع ما وقع انتم تعلمون يا اخي لولا رغبتي في استكمال هذا الموضوع لا خرجت ما في قلبي مواسا تعلمون ان السورين اليوم فيه مظاهرات ثورات مباركه فيه شباب تقي زكي نقيت لتحاصل مصر من الجنوب والغرب كما قسمت ليبيا والسودان وقد خلاتوا على المنبر ان التهام مصر عسكريا سنة 2015 لا ان ينجح من نجح لان هذا هو الطريق لاحجاز القلاق في مصر غزة وما ادراك ما غزة افتح الحدود وعملوا بها كلام حتى ياتي الشر من حيث لا تدري ان هذا الطريق بداية الفتن لا نهايتها كل هذا بسبب الفتاوة فان السلفيين المغيرين بالملايين وملايين من الناس الذين لا يعلمون السزج تبعوا كلام الشيوخ فخارضوا دماعات ووحدانا في هذه الفتن حتى أكل العالم الإسلامي كله إلا قليلا من الذي يتحمل هذا من الذي أخذ الناس الشيوخ وحدهم وفتاويهم وانظر كم تكفى المنطقة بأسرها وما زلنا ندور فوق دائرة الشيوخ وتعظيم الشيوخ والبلاد توكل الواحدة تلو الأخرى ونحن نقول الشيوخ وتعظيم الشيوخ الشيوخ وتعظيم الشيوخ وما زالت البلاد تضيع بلدا بلدا وما زلت هذه الدائرة إن بداية الطريق هذا الطريق ومع ذلك ولو قال الوقت أحذر التحذير وقد فعلت إن الناس انتقلوا من تعظيم إلى تعظيم أعمى وما زال أغلب الناس عميان كان غيرت الغلو والتعظيم لمشايخ معروفه انتقل الناس إلى المشايخ آخرين فقط لمجرد أن لهم كانوا ضد الثور انتقل الناس بنفس القوة إلى اتجاه المقالب وصاروا لا يقبلون الكلام فيه في المحاصرين الذين لم يعلمهم إلا منذ صهور صاروا بين يوم وليلة أي متى وقد كانوا بالأمس نسيا منسية ما هذا والتعصب ماذا والغلوم كما هو والتقليد فقط انتقل عند بعض الناس من تقليد الشيخ الفلان إلى تقليد الشيخ الفلان من التعصب لهذه القناة الفضائية إلى التعصب لتلك القناة الفضائية لكن ما زال الباب واحدا فلا تظنوا أن كل من خالف الثورة نجا ما زال الغنو موجودة والتعصب المقيف ما زال موجودة نحن نريد تربية جيل ينجو به الناس جيل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعظم متبوعا إلا النبي عليه الصلاة والسلام متى وجد هذا الجين ولو قليلا نصر الله به المسلمين أما أكثر من ترى ففي الله خلف والله المستعان اللهم قد بلغ اللهم فشل اللهم اغفر لنا ذنوبنا صرافنا في أمننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم أما بعد أردت أن لا أخلي من فائدتين نظر لما نمر به من فتن فإن بعض الناس تصور أن الأمور في مصر استقرت ولا شك أن عاقل أن غالب الفضائيات حتى التي أيدت الثورة في إبان وقوعها ذكروا أن وقع في مصر كان فيه مؤامرات وتخطيطات أجنبية فإذا ذهبت هل من الممكن أن يخطط أعداؤنا لوصول فصيل إسلامي إلى السلطة الجواب لا يمكن إلا إذا كان في وصول هذا الفصيل ما يحقق أغراضهم فنحن نقبلون على فتن لا يرفعها إلا الله عز وجل بأسباب تكون من العباد فمن جنة هذه الأسباب ما نتكلم فيه لأن التعصب عفل ينبغي أن يتخلص الناس منه وينبغي أن يرجع الناس إلى دراسة التوحيد لأن مصر إذا دخلت تشيع فيها والمصر بالأصل مر عليها قرون فاطمية شيعية ومزال الصوفي أكثر الناس فيها فربما يكون هذا ما تسير إليه المنطقة صراع سني شيع تكون مصر كالعراق وليبيا كالمحاصرة والسودان يلتهمون مصر عسكري إذا في الوصول هذا الحكم كان يكون هذا هو المخطط تفتح العلاقات مع ايران يدخل الشيعة مصر ينظر سرع صن شيعي سرع ثقافي ثم تحول إلى سرع كاري وقتل ودمويات تصبح مصر عراق أخرى وبكل أسف فقد ذكر بعض مشايخ السلفية وهذا موجود على صفحات الجرائم لا مانع من إقامة علاقات مع إيران ولكن بضوابط هذا كأنه علامة لرئيس الدولة ليفتح العلاقات علاقات بضوابط ومتى يلفزم أعداؤنا من الشيعة بالضوابط وما هي هذه الضوابط وإذا كنا لا نفعل كذا ولا نقرد كذا وكذا فما قيمة العلاقة مع إيران لماذا لناخذ أصلحة أو بعض المساعدات المالية ندخل من يصب على ذكر عمر البلاد فهذه الفتاوى ليست من النصح لولي الأمر بل من النصح له أن يقال أغلق هذا الباب التنبيه الأول أيها الإخوة هو خطورة وأهمية باب التوحيد كما قلت لا بد أن يخفى المشايخ ليبقى باب التوحيد أصلا أصيلا واعتبر بما وقع في زمان عمر رضي الله عنه وقد عذل خالد ابن الوليد رضي الله عنه من إمرة الجيوش. وخالد لم تكسر له راية وكان بالمفهوم العقلي إن نحن نريد نشر الإسلام ونريد ألقضاء على الكفر وخالد سيف الله يبقى لا يغمط لأننا نريد التوسع على الإسلام لكن عمر كان يعلم أن الإسلام هو التوحيد فإذا توسع الإسلام بلا توحيد ففي الحقيقة ليس هذا توسعا فعزل خالد رضو الله عنه فلما حاصل المسلمون حمص وقعت موقعة قن نسرين وفتحها خالد وقد كان قائدا تحت أبي عبيدة لم يكن قائدا عاما للمسلمين فحاصل قن نسرين وكان فيها العرب والنصار الروم فأما الروم فأبادهم جميعا قتل الروم كاملا وأما العرب تحصانوا بالحص فأرسل عليهم يقول لو كنتم في السحاب لأنزلكم الله إلينا أو لحملنا الله إليكم بش مفر يعني فنزلوا وسلموا فأخذ المدينة فلما وصل الأمر إلى عمر قال يرحم الله أبا بكر لقد كان أعلم بالرجال مني أما والله إني لم أعزله عن ريبة ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه التوحيد كلما تدخل خالد ينتصر يبقى تظن أن النصر من عند خالد فخشي عمر من التوحيد فعزل خالد ليه لأن كل معركة فيها الخالد ينتصر فيها الخالد ينتصر, ينتصر النصر من من؟ من خالد لكن لما يعد الخالد وينتصر مرة أبو عبيدة بن الجراح ومرة عمر بن العاص ومرة مع ابن سبب النصر من الله فحماية لجناب التوحيد أغمد عمر سيتا سله رسول الله توحيد أمر في غاية الأهمية فنحن بنقول لماذا يخفي العالم عشان تفرق بينه وبين النبيت يقبل قول النبي مطلقا ولا يقبل قول العالم حتى يقال ما دليلك وينظر في الدليل فهذا أمر في غاية الأهمين الثانية أن من أخطأ خطأا لابد بد أن يتوب إلى الله عز وجل ليصرح الله له وللناس العمل فنحن نرد هذا الكلام كثير لماذا لأن المظاهوات التي أحلت والخروج الذي أحل ما زالت هذه المعاصي واقعة في الناس فليسلم أمر الدولة الجديدة ويحاول المسلمون أن يتنبهوا لخطر أعدائهم وأننا في خطر محدق بنا من كل جانب لابد أن يتوب من أفتى ويرجع وبهذا يغلق الباد على أعداء الله ورسوله الآن المجموع من الغوغاء الذين يضربون القصر الرئاسي بالأحزية ده يسمى ايه يعني مبارك كان رجل ظالم ومصر احتمقت من الظلم ويحفن بالقوانين الوضعية فالخروج ما فيه اقواله والدولة الظالمة وخلاص مضى مبارك وجاء رئيس سيقيم الشريعة كما يقول الشيوخ شيء قدموه لأنه سيطبق الشريع إذن هذا بالنسبة لك رئيس الشرعي سيقيم شرع الله لماذا تبقى المظاهرات حلالا والخروج حلالا لماذا لا يخرجون ليعلقوا على هذا العدف الذي ملأ البلاد لماذا لا يقولون أن وجود هؤلاء الناس أمام القصر الرئاسي نوعا من أنواع الخروج واعتراض عندي واضح لماذا لا يكف هؤلاء لأنه لا يخدرون أمام العلمانين أن يتواجعوا وهذا خطوة أن لا تظهر الإسلام كما هو لما نجح الدكتور محمد مرسي أرسل إلي بعضهم رسالة يقول قل للسيوط اسمع وعطع الله أكبر ولله الحمد فأرسلت أقول أما أنا فأستطيع لو خرج عليه الغوهائيون أن أقول هذا خروج ومظاهرات محرمة فهل فاستطيعون أنتم إن منهجنا واضح أما أنتم ما مناهجكم ولو دخل الشيعة مصر وسبوا زوج نبينا وأصحابه فإذا لقيت رسول الله يوم القيامة تقول له الله أكبر والله الحمد إذن أيها الأخوة لماذا نكرر لابد من التوبة لأن الذي يريد المحفظ في البلد سيستغل أيضا المظاهرات والغوائيات أمس سمعت نشر كل محافظات مصر فيها اعتراض ومظاهرات أغلل يعني محافظات مصر كل محافظة اعتراض في مكان مظاهرة في مكان هذه المظاهر لما كانت مع غيث السادق كانت من نظام بايد لا يطبق الشريعة ونظام علماني هذا النظام الإسلامي كما تقولون لماذا لا يتواجهون هذا لماذا لا تتخرجون وتقولون هذه المظاهرات محرمة لماذا يقف أهل غوغائية أمام قصر رياسي يضربونه بالأحزين ما يسمى هذا كالإسلام مهما كان غيث الدولة ما لم يكن كافرا وحتى لو كان كافرا وكان هذا يدر شر أكبر فهو ممنوع لماذا لا يخرجون ليعيدون الأمور إلى نصابها فنبد أن نرد حتى تقع التوبة إلى الله عز وجل بالرجوع للفتاوى السابقة لتنضبط أمر البلاد لنبى حكم الشيعة مع هذا التسيب إذن نحن في محنة جسيمة أيها الأخوة في محنة جسيلة وأرجو أن يشعر كل مهل أنه واقف على تغر نحن نريد أن نتكاتف لإيجاد فئة مؤمنة بالدين كما أراد الله عز وجل بحسب طاقتنا ووسعنا ذودا عن هذه الشريعة وإلا فنصير الدول كما تعلمون وإنما يريدون مصر يريدون مصر لأنها الدولة القوية في المنطقة فوجود هذه المظاهر في البلاد أمر مريف بل لابد من نصح ولي الأمر بقطع العلاقات نهاية مع إيران حتى لا تكون هذه الوسيلة في إحداث الفوضى في البلاد ولابد من إيقاف سائر المظاهرات والغوغية في كل نص وأن يخرج الشوق ويحرمون المظاهرات ويبكرون الخروج بعنواعه الثلاثة حتى تهدأ البلاد ونعلم من أين يأتي العدو أما والأمر كذلك فلا كانتظر إلا شر إلا إن شاء الله عز وجل هناك أكثر من حركة من بينما يسمى بسلفية كستة سلفية كستة إحدى الحركات حوالي عشر خمستاشر حركة يمهلون رئيس الدولة خمسة أيام لتصعيد الأرض وهذا كلام كان من نحو يومين خمسة أيام عشان المعتقلين وعشان المجلس العسكري الذي حكم المدنيين لماذا لا يودع على أولا ويبين ما حكم هذا شرعا وما حكم هذا التصعيد الذي ينونه هذا من التعبير بالرأي الجاهز هو من المظاهرات المحرمة هذا من الخروج بالقول أبوه ليس الخروج إلا قولا واحدا وليخرج كل الناس على رئيس الدولة وتظل البلاد في هذا العثل من رئيس إلى رئيس من رئيس إلى رئيس إن البلاد لا تصلح إلا بالشر لا تصلح إلا بالسريع وانظر إلى البلاد الجمهوريات التي خالفت الشرع في طريقة انتخاب رئيس الدول شوف بها المملكة والكويت والبحرين والدول اللي فيها ممالك فيها النظام الإطلامي للتخلاف ما زالت البلاد في راد وعمان أما البلاد في انتخابات وهذه الطرق البدعية فيها ما فيها من الشر العظيم فحين يدنا أيها الأخوة ينبغي أن نولي هذا اهتمامنا ونردد في كل الناس ما كنا نرد لم نكن نقول هذا لمبارك محبة فيه بل كنا نقوله ديانة ولا يمنعنا بغض أحد أن نقول بالحق الذي نعلم ما ذلك حقوق الولي كما هي بغض النظر عن من وصل فإن هذه الحقوق هي حقوق الإسلام علينا لا حقوق الرأس ينبغي أن تعلموا هذا وأن يعلم الناس هذا جيدا إننا لم نكن نزود عن لجن لكننا كنا نزود عن دين أسأل الله أن نبقى زائرين عنه حتى الممات هذا هو محل التنبيه ينبغي أن نتواجع ونتوب لنستطيع ضغط البلاد أن كل يوم تصعيف ومظاهرات واعتراف وانتفاف وإبراف ينبغي أن يبين هذا لأنه المخالف وأن ينكر على الشيوخ حتى يقروا بالإسلام الواضح ويحاربون كل هذه الصور لما من المظاهرات المحرمة أو من الخروج بالثور أما أن نظل على أقوالنا السابقة فهذا يفتح الطريق على قيام ثورات أخر وأنت لو نظرت في الإعلام الدستوري المكمل وهو أن الجيش إذا أمره رئيس الدولة بفضل اعتصام بالقوة لا يستجيب من الممكن أن تلمح شيئا وراء الأخر لماذا هذا الشرط هل لأن المقصود أن يصل للإسلاميون أي كان العلمانين ما يعرفش من الإسلاميين ولا يصنفهم ولا يعرف أهل السنة من أهل البدع كله إسلامي هل مقصود أن يصلوا إلى شب ثم يدروا لطورة بالضهر فسقطوا مرتين لماذا هذا فيندخر حث اغلاق هذا الباب وتحريمه ورجوعا الى الاصل الاول الذي مات عليه العلماء الكبار حين يجن تخل الساحه من اهل الشر ويبقى اهل الخير يواثقون كل من ظهر لا حمايه لمصر كبلد ولا لرئيسها كرجل ولكن حماية للإسلام الذي يراد في شخص مصر هذا هو الذي أردت ذكرة وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم